الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من العقوبة والبأس والنكال بأسلافكم من أهل القرية التي عصت الله تبارك وتعالى فيما كان عليهم من تعظيم يوم السبت بترك الاشتغال وألوان المزاولات والأعمال من التجارات والمهن والصنائع وغيرها فاحتالوا لقلة صبرهم وشدة طمعهم احتالوا بالاصطياد في ذلك اليوم الذي ابتلاهم الله تبارك وتعالى فيه فصارت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم في يوم السبت تكون هذه الحيتان قريبة الأخذ سهلة الاصطياد ظاهرة يرونها عيانا وفي غير يوم السبت تذهب في لجة البحر لا يرون منها شيئا ولا يتمكنون من صيدها فاحتالوا بهذه الحيلة بوضع الشباك وحفر البرك قبل يوم السبت نصبوا ذلك في يوم الجمعة ثم بعد ذلك أخذوه في يوم الأحد هكذا احتالوا على هذا المنع وتوصلوا إلى مطلوبهم بهذه الحيلة ولكن الذي يتعامل مع ربه تبارك وتعالى ينبغي أن يكون فطنا حذرا تقيا لا يتعامل معه بالغش والاحتيال لأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة من الفوائد والهدايات من قوله جل جلاله ولقد علمتم لاحظ هنا دخلت اللام وقد هذه تفيد التوكيد بلا شك ويحتمل أن يكون ذلك أيضا جوابا لقسم محذوف والله لقد علمتم الذين اعتدوا في السبت وما جرى لهم من العقوبة والنكال وذلك أن مثل هذا الخبر يحتاج إلى توكيد لأن عاقبتهم فيه كانت في غاية القبح حيث مسخوا إلى قرده وذلك مظن أن ينكروا ذلك وان يكابروا فيه كيف مسخ بعض اوائلهم الى قرده فهذه نسال الله العافيه لا شك انها عقوبه ليست كالعقوبات قد يعاقب الانسان بالهلاك بالموت ولكن حينما يمسخ الى قرد فهذا بغايه النكال فربما ينكرون ذلك فجاء بهذا التوكيد ولا قد علمتم لا مجال للإنكار فالله تبارك وتعالى الذي مسخهم هو الذي يؤكد هذا الخبر بهذا الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم لاحظوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت السبت يكون بمعنى القطع فهم ينقطعون عن أشغالهم وأعمالهم ومزاولاتهم فصار ذلك سواء قيل بأنهم هم الذين جعلوا ذلك على أنفسهم فأقرهم الله عليه وألزمهم بمقتضة أو قيل غير ذلك المقصود أن الله تبارك وتعالى حاسبهم على عدوانهم في يوم سبتهم فهذا السبت يحرم عليهم فيه البيع والشراء والعمل والكسب فيتوقفون عن ذلك كله. هو بالنسبة إليهم يوم معظم فالمسلمون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد هداهم الله ليوم الجمعة أضل عنه اليهود فصار يومهم السبت وأضل النصارى وهم أضل من اليهود فصار المساكين لهم يوم الأحد يوم السبت قد يقال له وجه بالنسبة لليهود قد يقولون قد يبررون قد يحتجون مع أنه لا مجال لهذا الاحتجاج لأن الوحي بين أنهم قد ضلوا ولكن ضلال اليهود دون ضلال النصارى فيوم السبت هو اليوم الذي لم يكن فيه الخلق فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام فكان منتهى الخلق هو يوم الجمعة وفي آخر ساعة منه خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم واكتمل الخلق ويوم السبت لم يكن فيه خلق فقد يقول اليهود باعتبار أن هذا اليوم لم يكن فيه خلق يكون بالنسبة إليهم يتفرغون فيه للعبادة ونحو ذلك ولا يزاولون أعمالهم ونحو هذا مع أن هذا باطل وأما النصارى فجعل اليوم الذي يعظمونه هو يوم الأحد فهذا لا وجه له إطلاقا ولكن هذا يتفق مع قوم إذا ذكر الضلال ذكروا والعجيب أن يوجد في هذه الأمة الكاملة من يتشبه بهم ويحاكيهم ولله في خلقه شؤون فهذا الذي يتشبه بهؤلاء الضالين يكون أضل من الضالين لأنه جعلهم قدوة ومن جعل الغراب له دليل فإنه يطوفوا به على الجيث مع أن المسلمين وما هداهم الله عز وجل إليه في هذا اليوم يوم الجمعة لا يجوز لهم أن يتوقفوا عن أعمالهم وفرق بين أن يكون يوم الجمعة يوم إجازة لا يذهب الناس فيه إلى وظائفهم أو مدارسهم فهذا لا إشكال فيه أن يحدد يوم يناسب الناس ليتفرهوا لشؤونهم الخاصة مثلا و. لا شك أن يوم الجمعة هو أنسب الأيام من أجل أن يتفرغ الناس للصلاه وان يبكروا لها لكن فرق بين هذا وبين ما كان عليه اليهود اليهود لا يزاولون عملا. ديانه الأمة لا يجوز لها أن تفعل هذا بمعنى أن الإنسان يقفل متجره، الناس يقفلوا المتاجر تقفل الأسواق لا بيع لا شراء ولا مهن ولا أعمال ولا صيد ولا غير ذلك هذا لا يوجد في هذه الأمة ولا يجوز لأحد أن يترك الأعمال تدينا في يوم الجمعة ففرق بين أن يكون يوم إجازة من الأعمال أو الدراسة الرسمية وبين أن يكون الترك المطلق لكل مزاولة ومهنة وعمل وتجارة تقربا إلى الله تبارك وتعالى وتعظيما لهذا اليوم فإن الله تبارك وتعالى يقول فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع بعدما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فهذا الانتشار على الأرجح الانتشار كما قال بعض السلف كابن عباس وغيره رضي الله عنهم للسيرة الرحم وطلب العلم ويدخل فيه أيضا الانتشار لطلب الرزق والبيع والتجارة الذي منعهم في أول الأمر منه إذا نودي النداء الثاني الذي يكون بين يدي الخطبه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الله هنا يشمل الأمرين على الراجح الخطبه والصلاة لأنهم حينما يذهبون بعد هذا النداء سيستمعون الخطبة فهي داخلة فيه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتهوا من فضل الله وهذا أمر للإباحة بعد المنع والراجح أن الحكم يرجع فيه إلى ما كان عليه قبل ذلك الأمر بعد الحظر يرجع فيه الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر فماذا كان حكم البيع والشراء نحو ذلك؟ قبل النداء الثاني للجمعة كان مباحا وبعد النداء صار محرما ثم قال فانتشروا فهذا يرجع الحكم فيه إلى ما كان قبل الحظر هذه القاعدة في هذا الباب إذن هذه الآية في سورة الجمعة تدل على أن الأعمال والتجارات وطلب الرزق والكسب وما إلى ذلك أنه لا إشكال فيه في يوم الجمعة وهذا أمر معلوم مقطوع به من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وعملهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهكذا بقي الحال في هذه الأمة إلى يومنا, إلى يومنا هذا ثم أيضا لاحظوا هذه العقوبه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين ذكرنا في بعض المناسبات أن العقوبات في القران في كثير من المواضع تاتي موافقه ومجانسه ومناسبه للذنب والجرم الذي اجترحه الناس فهنا هؤلاء ماذا فعلوا هؤلاء انهم فعلوا شيئا في صورة المباح وحقيقته المنع والتحريم فوضعوا الشباك يوم الجمعه واخذوها يوم الاحد قالوا نحن يوم السبت وضعنا رجلا على رجل ولم نحرك ساكنا وما صدنا شيئا وعظمنا يوم السبت ولم نقارف فيه ما يخل بتحريمه وتعظيمه الصورة ككثير من المعاملات التي يقال عنها بأنها معاملات إسلامية قروض وما إلى ذلك وهي في واقعها حيل على الربا الصورة بيع وشراء نبيع لك سلعة من السلع ماذا تريد؟ أنا اريد قرضا أريد مئة ألف لا بأس نبيع لك سلعة ثم نبيعها بالنيابة عنك السوق العالمية السوق الدولية السوق الكذا نقصتها عليك مئة وعشرين ألف ثم نبيعها لك وتفضل هذه المئة ألف تريد مئة ألف وأرجعها مئة وعشرين أنا لا أريد سلعة أنا لا أريد حديد ولا أريد خشب أنا أريد مئة ألف تريد قرضا حسنا هذا لا يتأتى إذا ما العمل العمل نبيعك سلعة ولو كنت لا تريدها نحن نبيعها بالنيابة عنك نقصطها عليك ثم ادفع أقصاط 120 ألف ما الفرق بين هذا وبين الربا؟ لماذا تطويل القضية وحديد وبيع و... وأنا لا أريد الحديد وهم يعرفون هذا جيدا وأنا أعرف هذا جيدا مباشرة هات 100 ألف وخذ 120 مقصطة وأرح نفسك من هذا العناء الطويل ما الفرق بين الربا الصريح والحيلة على الربا توصل إلى مطلوبه بهذه الزيادة المحرمة بهذه الطريقة سماه بيعا وقل مثل ذلك في أنواع الحيال كالعينه بيع العينة ونحو هذا الشاهد أن هؤلاء جاءت عقوبتهم مناسبة لجرمهم وفعلهم هم ماذا فعلوا أم جاءوا بشيء صورته الإباحة وفي حقيقته المنع والحظر والتحريم واضح المنع والحظر والتحريم الصورة لا غبار عليها في الشكل الظاهر إذا أخذنا بالظواهر لكن في الباطن ليس كذلك فموسيخو مسيخو فالقرد في صورته فيه شبه من الآدمي وإن كان أصل الآدمي ليس بقرد قطعا الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأحسن تقويم هذا يشمل الصورة الظاهرة والصورة الباطنة على الفطرة ولا يمكن أن يقال بأن أصل الإنسان يرجع إلى أنه قرد ونظرية داروين هذه نظرية كاذبة كافرة مكذبة للقرآن والله أخبرنا عن خلق آدم حينما خلقه في أحسن صورة يوسف صلى الله عليه وسلم الذي قطع النساء ذهلنا وبدل من أن يقطعنا الفاكهة قطعنا الأيدي دون أن يشعر من الذهول من حسنه قلنا حاش لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه رأيت ما لا صبر لي عنه لاحظ هذا الجمال الذي أعطي شاطر الحسن ليوسف صلى الله عليه وسلم آدم أجمل من يوسف بقدر الضعف وهؤلاء يقولون أن أصل المخلوقين يرجع إلى قرد ونظرية التطور هذه لا تقف عند هذا أن أصل الإنسان قرد هي نظرية شاملة في جوانب مختلفة في الحياة ومراحل الحياة وأطوار الحياة يقول العصر البدائي والعصر البرونزي والعصر الحجري والعصر الكذا كله كذب الله عز وجل يقول عن الأمم المهلكه حينما خاطب قريشا يقول وما بلغوا معشار ما آتيناه يعني الذي عند قريش ليس بشيء بالنسبة لما أتيته تلك الأمم الممكنة القوية وكان الناس على التوحيد عشرة قرون حتى وقع الشرك في عهد نوح صلى الله عليه وسلم فكيف يقال هؤلاء؟ ونظريتهم لا تقف عند هذا هم يقولون ان العالم لجأوا إلى أشياء من الوهم والخرافة والخيال ثم بعد ذلك السحر ثم بعد ذلك جاءت فكرة قبحهم الله يقولون جاءت فكرة عبادة الله عز وجل. لأن الإنسان ضعيف ويخشى من الطبيعة فيبحث عن شيء يحتمي به يقولون الآن الإنسان قهر الطبيعة وساد في هذا الكون فهذا آخر ما توصل إليه الإنسان من القوة والتمكين والحضارة والرقي الإلحاد يعني الإلحاد, الإلحاد ورأيتم عاقبة الملحدين ودولة الملحدين كيف تهافتت في مدة لم تتجاوز الثمانين سنة وهذا من أعجب الأشياء دولة ضخمة كانت تحت المساحة هائلة في الخريطة من نظر إلى الخرائط التي لربما لم تجاوز الخمس وعشرين سنة يجد أن العالم في صورته وهيئته يختلف ثم بعد ذلك تهافتت في أقل من ثمانين سنة وهذا عمر في غاية القصر بالنسبة لأعمار الدول ثم كيف كانت نهايتهم والناس يرجعون حتى في تلك النواحي التي حملوا فيها الناس على الإلحاد ومنعوا كل مظاهر الدين إلا فئة واحدة وهم اليهود تركوهم لأن أصل هؤلاء أصحاب النظريات الإلحادية كانوا من اليهود فتركوا اليهود بحجة أنهم وقع عليهم من الاستضعاف عبر القرون ما يكفي فتركوهم يعبدون يتعبدون كما شاءوا والباقي ساموهم الخسف والذل وقتل عشرات الملايين من البشر ورأيت بعض الصور القديمه ترى اكواما من البشر هائله جثث فوق بعضها كالاهرام الضخمه تجرفهم الجرافات هكذا فعلوا ثم ماذا كانت نهايتهم كانت نهايتهم الزوال ورجع اهل الاديان الى اديانهم رجع النصارى إلى دينهم ورجع المسلمون إلى دينهم ولما سقط الاتحاد السوفيتي سنة 1412 للهجرة جاء وفد من بعض تلك الجمهوريات لأنه تقسم إلى جمهوريات جاء وفد من المسلمين من احدى الجمهوريات رأيتهم في المدينة النبوية جاءوا على الأقدام على أقدامهم جاءوا من هناك إلى المدينة فسألت رئيس الوفد هل تفعلون ذلك تقربا إلى الله؟ كنت أريد أن أبين لهم أن هذا لا يشرع قصد المشقة والعناء أنكم تتقصدون المجيء إلى الحج على الأقدام قال لا نحن لا نتقرب إلى الله بهذا اذا ما الذي حملكم على هذا المشي في هذه المسافات الشاسعة قال غيبنا عن مكة ثمانين سنة فأردنا أن نعلن للعالم أجمع أننا ما نسيناها وأن آباءكم الذين جاءوا على الجمال حتى نقلوا إلينا الإسلام نحن نأتيكم ولو حبوا فأتيناكم على أقدامنا لما سمعت هذا الرد سكت لاحظوا وهذا لا أنقله رواية عن أحد سمعته منهم مباشرة فالمقصود أن الناس رجعوا إلى أديانهم ولهم في هذا أحوال وأخبار كثيرة في رجوعهم وحرصهم وفرحهم وشدة تشوقهم لمعرفة أحكام الشرع كان بعض طلاب العلم الذين زاروهم في تلك السنة إذا هموا بزيارة ناحية أو قرية أو مدينة أو نحو ذلك خرج كثير من الناس إلى ظاهرها ينتظرونهم ولربما بقوا يوما وليلة ينتظرون خارج البلد ينتظرون هؤلاء يقدمون عليهم إلى هذا الحد فعلى كل حال كان بعضهم قد أخذ معه أوراق وضع عليها أوراق وضع عليها خرق وربطها بخيوط ثم عرضها يظن أنها من القرآن وإذا هي صحيفة روسية تكتب الحروف العربية وجدها ظن أنها قرآن وباقيه محفوظة عنده سنين طويلة وهو لا يدري ما بها فعلى كل حال أقول انظروا كيف كانت عقوبة هؤلاء الذين احتالوا على هذا الحضر ويؤخذ من هذا تحريم الحيل وأن المتحيل على الشرع لا يخرج عن وصف العدوان لقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فهذا عدوان على حدود الله تبارك وتعالى وشرعه وهذا التوبيخ المتوجه لليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد علموا ما حل بأسلافهم بسبب هذا العدوان فذلك من أجل أن يرتدعوا ويتعظوا لأن يحل بهم ما حل بأولئك والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه صلى الله العافية يذكر في الأخبار الإسرائيلية أشياء نحن نقول الله أعلم بها قال إن هذه القرية لما جاء أهل النواحي الأخرى قد مسقوا جميعاً أعني أهل تلك القرية أن الواحد منهم كان يأتي إلى قريبه من لم يمسخ إذا رآه عرفه ثم بعد ذلك يحتضنه ويبكي هو قرد لكن لا يقال بأن هؤلاء اليهود أنهم أحفاد القرادة لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يجعل لمسخ نسلا يعني إذا مسخ شيء إذا مسخ أحد من الناس صورة شيء من هذه الدواب والبهائم والحيوانات ونحو ذلك لا يكون له نسل يعني ينقرض مباشرة أولئك الذين مسقوا لا يتناسلون وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما ذكر الفعرة كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمة من بني إسرائيل مسقت وأنها ذهبت أمة من بني إسرائيل لا يدرى أينه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حال وصف هذه الفعرة من ناحية اللبن ونحو ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها بعض أوصاف اليهود رأى فيها بعض أوصاف اليهود لكن هذا قبل ان يوحى اليه أن الله لم يجعل لمسخ نسله كذلك لما وضع الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصابعه وعدها خمسة أصابع فكان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يكون مما مسخ لكن هذا قبل ان يعلم قبل ان يوحي اليه ربه تبارك وتعالى بما سبق انه لم يجعل لمسخ نسلا اذن اولئك الذين مسخوا الى قرده لم يكن لهم نسل فهذه القرده التي نشاهدها الان ليست من نسلهم فالقرده كانت معروفه قبل, هؤلاء قبل المسخ ومعروفة أيضا في ذلك الحين الذي مسخوا فيه والتي وجدت بعدهم لم تكن من نسلهم بحال من الأحوال وإنما هذه خلق مستقل خلقه الله عز وجل هكذا أتوقف عند هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا يجعلنا وإياكم هداة مهتدين والله أعلم صلى الله على النبي محمد عليه وصحبه